واليوم تعالوا معنا لنأخذ بعض الطاعات التي أجرها عظيم وثوابها جزيل وإن كانت قليلة وإنت في المسجد رأيت ورقة فاحملها أو رأيت قشة فارفعها ضعها في جيبك حتى تخرج فتلقيها أو استأذن من عامل المسجد مرة في الشهر وخذ المكنسة واكنس المسجد ونظفه يا سلام أجر تنظيف المساجد أجره عظيم جدا حتى إن الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها فقيل يا رسول الله إنها ماتت بالليل ودفناها وكانت امرأة فقيرة فلم يخبروا بها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا العمل أنها كانت تقوم المسجد وتنظفه اللي صلى الله عليه وسلم قال هل لا هل لا أخبرتموني أن أقوم وأصلي عليها أين قبرها فدلوها على قبرها فذهب وصل على قبرها بعد أن دفنت لأنها كانت تنظف المسجد استحباب تنظيف المساجد واستحباب تجمير المساجد يعني اطلاق البخور في المساجد لتكون رائحتها طيبة أو تطيب الجدران تأخذ معك زجاج الطيب وتضع الطيب في يدك ثم تطيب جدر المسجد أو تطيب سجاد المسجد فإذا دخل الرجل المسجد فشم الرائحة الطيبة انشرح صدره وأنت تطيب المسجد تنوي أنك تطيب بيت الله تعظيما لله تطيب بيت الله تقربا إلى الله جل وعلا فربما يطيب الله قلبك فمالك بن دينار كان رجلا عاديا فانقلب حاله فصار عابداً زاهداً تقياً صالحاً أتدري لماذا؟ بينما هو يمشي وجد ورقة مكتوب عليها الله اسم الله عز وجل فقال ورد العادي فقال اسم الله ملقى في الأرض فأخذها ومعه طيب طيبها ثم وضعها في شق جدار فرأى في المنام رؤيا كما طيبت اسمنا سنطيب ذكرك في الدنيا والآخرة فالناس الآن يذكرون مالك ابن دينار مالك ابن دينار قال مالك ابن دينار لأنه طيب اسم الله تبارك وتعالى أخي حاول أن تطبق هذه السنة ولو في عمرك مرة تطيب جذر المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة بساقا على في قبلة المسجد على جدار القبلة فحمر وجه عليه الصلاة والسلام وحكه أين الطيب, أين الطيب فجاءت امرأة بطيب فأخذ الطيب وطيب جذر المسجد مكانها. صلى الله عليك يا رسول الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته